بعدما ب د أ ت في الطيران أ س د ل ت يعني أ س ر ع ت عند شروعها في الطيران كانت م س ر ع ة و أ ن ا كذلك على رجلي لكن هي أ س د ل ت أ ي أ ر خ ت جناحها من ا ل ت ع ب أسدلت أي أرخت وخف سيرها ل أ ن ه ا أ س ر ع ت ب د أ ت في السير ب ق و ة و س ر ع ة ثم أ س د ل ت أ ي أ ر خ ت جناحها وهو في هذه ا ل ح ا ل ة قوي على السير لم يتعب كما, تعب القطع أو كما تعبت القطى كما أو ا ل ق ط ا و أ س د ل ت نعم وشمر مني فارط متمهل وشمر مني شمر مني أ ي جد مارا مني فارط أ ي سابق متمهل المتمهل هو الذي يصل أ و يفعل أ و يمشي بتؤده أ و يعمل عمله بتؤده ب ت ؤ د ك أ ن ه ليس وراءه شيء فهو في ح ا ل ة إ ر خ ا ء القطا جناحها ل خ ف ة السير هو في هذا الوقت هو يمشي يمشي ل أ ن ه شمر منه أ ي جد منه فارط أ ي سابق ي ق ص ر به نفسه فجرد من نفسه شيئا هو فارط والفارط هو السابق تقول فارطه إ ل ى الحوض أ ي سبقه إ ل ي ه وشمر مني فارط شمر مني أ ي جد مني سابق أ ي أ ن ا سبقت هذه ا س ب هذه ا ل ق ط ع ل أ ن فارطا مني شمر أ ي جد في السير ولم ت ر خ يرخ في السير أ ي ولم يخف في السير كما خفت القطا من سيرها ولذلك هو سيسبق القطا إ ل ى الحوض وشمر مني فارط أ ي سابق متمهل أ ي سار على تؤدته على تؤدته على رزانته هذا المراد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أ ن فرتكم على الحوض أ ي سابقكم على الحوض, على الحوض نعم فوليت عنها وهي تكبو لعقره قوله فوليت عنها وهي تكبو لعقره أ ي أ ن ا وصلت إ ل ى الحوض إ ل ى ا ل م ا ء قبل ا ل ق ط ا ء وانتهيت من الشرب فوليت عنها أ ي عن ا ل ق ط ا ء وهي تصل بعدي فوليت عنها بعدما وصلت و ش ر ب وهي ا ل آ ن ت أ ت ي لتشرب من أ س ا ر ي فوليت عنها أ ي عن ا ل ق ط ا ء اي أ د ب ر ت عنها بعدما شربت سبقتها, إلى... سبقتها إلى, القط... الى الحوض فوليت عنها وهي أ ي عند ا ل ت و ل ي ة عنها و إ د ب ا ر ي عنها كان ذلك ح ا ل ة سقوطها سقوط هذه ا ل ق ط ع وهي تكبو و الحال أ ن ه ا تكبو عند إ د ب ا ر ي عنها تكبو والكبوه في ل غ ة العرب هو السقوط على الوجه والبطن وهكذا على وجهها او بطنها أ م ا م ه وهي ت ك ب و أ ي تسقط لعقره أ ي لعقر الحوض والعقر والعقر ب ض م ة وسكون للعين هو موقف الساقي من الحوض الحوض يكون هناك مواقف تحته أ و حوله هذا يسمونه العقر في ل غ ة العرب المكان الذي يقف عليه من ي أ خ ذ الماء حتى على البئر حتى على البئر موقف الساقي المحل ي ق ف فيه ليخرج الماء و ي أ خ ذ الماء هذا يسمى عقرا وعقرا في ل غ ة العرب أ ي وهي تكبو لعقره لعقر الحوض أ و المنهل الذي هو شرب منه و أ ع ر ض وهي تكبو لعقر لعقره、أيوة. يباشرها يباشره, منها ذقون وحوصل. يباشره منها ذقون وحوصل يباشرها م ن ه ذقون وحوصل ي ب اي ش ر ه ا ب ا ش ر ه أ يباشر ي العقرى يباشر العقرى اي العقر يلتصق بالعقر هذا معناه ل أ ن المباشره من ا ل ب ش ر ة أ ي ا ل أ ص ل في هذا أ ن ب... تلتصق ب ش ر ة ب ب ش ر ة مباشرة فيقال مباشره هو الالتصاق والاتصال يباشره أ ي ا ل ع ق ر منها من القطار ذقون وحوصل ذقون جمع ذقن والذقن ما تحت العنق أ و فوق العنق إ ل ى الفكين هذا يسمى ذقنا يباشرها منها ذقون وحوصل والحوصل هذا في موضع المريء من ا ل إ ن س ا ن يكون هذا الحوصل في عنق الطيور عنق الطيور تجد ا ل ح و ص ل ة فيها فهذه ا ل ح و ص ل ة في عنق الطيور أ و في هذه ذ ه الطيور تباشر ارض العقر من هذا الحوض ل أ ن ه ا تعبت وصلت هي قد تعبت جدا فسقطت على ا ل ح و ص ل ة وعلى الذقن أ ي على ذقونها لتعبها نعم ك أ ن وغاها حجرتيه وحوله أ ض ا م ي م من سفر القبائل نزل بعد سقوطها ماذا حصل هي تصوت تصوت من التعب وهكذا فصور هذا الشنفر فقال كان وغاها ح ج ر ت ي ه هو تقدم في قوله عقره في عقره الهاء في العقر هنا ما مرجعه ما مرجع العقر الحوض الغدير الحوض الحوض المنهل لكن هل تقدم, للذكر؟ هل تقدم للحوض أ و المنهل ذكر في اللفظ ما تقدم ما تقدم وكيف أ ع ا د الضمير إ ل ي ه هذه م س أ ل ة ع ر ب ي ة موجود في ل غ ة العرب هذا وهو أ ن ي ع ي د ا ل ض م ي ر إ ل ى مرجع لم يسبق له ذكر في اللفظ و إ ن م ا يفعلون هذا ل أ س ب ا ب وهذا السبب هنا هو أ ن العقره لما ذكره العقر يلزم الحوض أ و البئر أ و المنهل ل أ ن ه لكل حوض عقر فاكتفى ب م ل ا ز م ة العقر للحوض وترك ذكر الحوض ل أ ن ه إ ذ ا قال عقره ف يعلم أ ن ه للحوض هذا وجهه عنده وهو كثير في كلام العرب ي أ ت ي في كلامهم الفصيل وهذا عندهم يدخل في عموم الاختصار البلاغي فما تقدم الذكر لكنه ذكره أ ع ا د الضمير إ ل ي ه وذكره ه ا ذ ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد و أ ش ا ر إ ل ي ه شيخ مشايخنا المختار بن بونا رحمه الله في قطر شنقيط في كتابه المسمى الجامع بين التسهيل والخلاصه المانع من الحشو و ا ل خ ص ا ص ة فقال رحمه الله واستغن ي عن مفسر الضمير وبالجزء والكل وبالنظير وما له صاحب مثل ما لزم منه وبالحضور وهكذا الذي علم الذي ل ع من م المقام الذي علم من المقام له أ م ث ل ة مثلا كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب مع انو ما تقدم ذكر الشمس للضمير المستتر في توارت فهذا مما علم وهنا لذي معناه مما لزم ل أ ن العقره يلزم من الحوض نعم ك أ ن وغاها حجرتيه وحوله ك أ ن وغاها وغاها أ ي أ ص و ا ت ه ا حجرتيه جانبيه ويقصد به الجوانب وان ثناه, وإن ثناه فيقصد بالجوانب و ا ل ح ج ر ة ا ل س ا ح ة في الاصل أ ص ل ل ل البراح المكان الفارق يقل قال أ ف فدى ا ساحة كما امرو القيس ء نهبا حجرة عنك أو ي في حديثا حديث ح حجراتها وهات حديثا ما ا ر و ا ح ي ف ا ل ح ج ر ة في ل غ ة العرب ا ل س ا ح ة المكان الفارغ ح ج ر ت ه أ ي جانبيه الفارغين ما فيها شيء إ ل الا الوقف ك أ ن وغاها أ ي صوتها أ ص و ا ت ه ا ح ج ر ت ه أ ي في هذا المكان الذي هو العقر ا ل جوانب الجوانب للعقر هذا وحوله وحول العقر ما هو أ ض ا م ي م من سفر القبائل نزلوا أ ض ا م ي م أ ي هذه القطا الطيور لما نزلت على ح العقر ف ة أو ع ى ا ل هذا هي تصوت و ت ص ي ح صيحات فهو يصور هذه ا ل ح ا ل ة للطيور فيقول ك أ ن هذه الطيور أ ض ا م ي م و ا ل أ ض ا م ي م بفتح ا ل ه م ز ة جمع ا ض م ا م ة و ا ل ا ض م ا م ة بكسر ا ل ه م ز ة وسكون الضاد ا ل ج م ا ع ة ا ل إ ض م م ا ا ة ل ج م ا ع ة جماعه و ا ح د ة ولذلك تطلق ا ل إ ض م ا م ه في ل غ ة العرب على ج م ا ع ة الكتب وعلى ج م ا ع ة الناس وعلى ج م ا ع ة الخيل وعلى الجماعات فهذه الطيور عند سقوطها ك أ ن ه ا أ ض ا م ي م سفر القبائل سفر القبائل ك أ ن القبائل نزلت وهي م س ا ف ر ة على الحوض ويتكلمون وهكذا يصيحون فهذه الطيور في في مع أ ص و ا ت ه ا تشبه جماعات القبائل ا ل ن ا ز ل ة على الحوض عظاميم سفر القبائل وقول السفر هذا اسم جمع مفرده سافر كصحب اسم جمع لصاحب وركب اسم جمع لراكب فمعناه الجماع سفر هذا ولذلك أ ض ا ف ه ا ل القبائل نزل جمع نازل نزلوا في مكان وهم جماعات من القبائل ويتكلمون ويصيحون هذه الطيور تشبه صفر القبائل النزل هذا تصوير ا ل ش ن ف ر ة نعم توافين من شتى إ ل ي ه فضمها توافين إ ل ي ه شتى فضمها توافين أ ي ا ل أ ض ا م ي م هذه الضاميم السفر للقبائل توافينا أ ي تتاممنا وتكاملنا هذا معنى توافينا يقال قولا جاريا على قانون ا ل ل غ ة ت و ا ف ا ل ق و ا أ ي تتاموا وتجمعوا من اماكن ل ش ت ى جاؤوا من اماكن ل ش ت ى ونزلوا في هذا المكان فلذلك تسمع لهم أ ص و ا ت ا وهكذا نعم كما ضم أ ذ و ا د ا ل أ ص ا ر ي من م هلو ا كما ضم أ ذ و ا د ا ل أ ص ا ر ي من م هلو اي أ كما توافين ا وتتاممنا حول هذا ا ل ح و ض مثل ضمي وجمعتهم هذا المكان, جمعهم هذا المكان مثل جمع المنهل ل أ ذ و ا د ا ل أ ص ا ر ي م المنهل محل الشرب أو ا ل عين البئر وما اشبه ذلك محل منهل الشرب قال له منهل كما ضم المنهل, المنهل اذواد ا ل أ ص ا ر ي م و ا ل أ ذ و ا د جمع ذود والذود في ل غ ة العرب ي من ا ل ع ش ر ة إ ل ى العشرين مثلا من ا ل إ ب ل يقال له ذود مجموعه من ا ل إ ب ل و ا ل أ ص ا ر ي م جمع سرم والصرم ا ل ج م ا ع ة أ ي ض ا ف أ ض ا ف أ ذ و ا د وهو جمع إ ل ى أ ص ا ر ي م و جمع مع اختلاف اللفظين والمراد منهما واحد وهذا كثير في ل غ ة العرب وهو إ ض ا ف ة الشيء ل نفسه مع اختلاف اللفظين وهذا هو الصحيح خلافا لما يذهب إ ل ي ه ا ل ل ب ص ر ة من التعويل في مثل هذا نعم ت غ ب غشاشا ثم مرت ك أ ن ه ا فغب غشاشا فعب أنت كعيش؟ فعبت فَعَبَّت غشاشا أ ي شربت الماء دون مص أو ش ر ب تنفس ي ق ا ل عَبَّ و ه ذ ا يكون للطيور تضع منقارها أ و مناقيرها في الماء م ب ا ش ر ة هكذا فيقال عبت عبد عبد ط ي ر فعبت أ ي شربت شربت دون مص من الماء وقوله غشاشا أ ي ب س ر ع ة أ ي ب س ر ع ة على عجل أ و ب ق ل ة هذا معنى ق و ل غشاشا قليلا ب س ر ع ة فعبت غشاشا وغشاشا هذا مصدر منصوب على أ ن ه مفعول مطلق لفعل محذوف أ و أ ن ه مصدر منصوب على أ ن ه حال للضمير المستتر في ع ب ت العائد إ ل ى هذه الطيور فعبت حال كون عبوبها غشاشا أ ي قليلا وعلى ع ج ل ة نعم مع الصبح ركب من أ ح ا ظ ه مجفل ف ع ب د غشاشا ايوه فعبت غشاشا ثم مرت ك أ ن ه ا ثم مرت كانها مع الصبح مع صهيما ركب من أ ح ا ظ ه مجفل ثم مرت أ ي هذه الطيور شربت الماء هكذا شربا ب س ر ع ة ثم مرت مع الصبح ثم مرت ك أ ن ه ا مع الصبح ركب ركب من أ ح ا ظ ه مجفل أ ي شبه هذه الطيور ب س ر ع ة ذهابها عن الماء بركب من أ ح ا ظ ه مجفل وذلك أنه أ و الركب كما تقدم اسم جمع لراكب ك أ ن هذه الطيور ج م ا ع ة ركب مسافر أ و سفر من أ ح ا ض ة أ ي أ ح ا ض ة اسم ق ب ي ل ة اذن ف ق و ل من أ ح ا ض ة نعه ل ر ك ب فهو شبه جمله نعه ل ر ك ب من احاظه اسم ق ب ي ل ة من اليمن أ و من ا ل أ س د أ ح ا ظ ه علم علم ل ق ب ي ل ة من اليمن أ و من ا ل أ س د من أ ح ا ظ ه مجفل اي مجفل هذا نعت لركب اي مسرع في الهرب مجفل معناه مسرع في الهرب ولعل ه ذ الركب ا ب ا ل أ ح ا ظ ه معروفه ب ا ل س ر ع ة و ا ل ع ج ل ة والذهب فشبه هذه الطيور بعد شربها السريع بهذا الركب السريع أ ي ض ا في الهرب نعم والف وجه ا ل أ ر ض عند افتراشها ب أ ه د أ ة ب ه سناسن قحل والف ق و ل هو آ ل ف وجه ا ل أ ر ض عند افتراشها معنى آ ل ف أ ي استانس و أ ع ه د بوجه ا ل أ ر ض يقال أ ل ف الشيء يالفه أ ل ف ة و أ ل ف ا أ ي اعتاده وتمرس به و ا س ت أ ن س به خذ معنا أ ل ف ه يقول أ ن ا الف وجه ا ل أ ر ض أ ي أ ك و ن على ا ل أ ر ض وجه ا ل أ ر ض بدون فراش الف وجه ا ل أ ر ض أ ي أ ت ع ه د و أ س ت أ ن س ب ت ر ب ة ا ل أ ر ض عند افتراشها عندما افترش ا ل أ ر ض يفترش ا ل أ ر ض و ي س ت أ ن س به و ي أ ل ف ه ويتعهده عند افتراشها ب أ ه د أ ب أ ه د أ ا ل أ ه د ا هنا معناه الثابت الشديد هذا المراد ب أ ه د أ وهو وصف ممنوع من الصرف للوصفيه ووزن الفعل و أ ص ل ه بمنكب أ ه د ا أ ي ثابت قوي إ ذ ا فمنكبه هو الذي يباشر ا ل أ ر ض ليس هناك فراش إ ذ ن ف أ ه د ا مملوء من الصرف ولذلك قال ب أ ه د ا ل م ن ئ ه من الصرف تنبيه س ن ا س ل قحل تنبيه أ ي ترفعه من نبا ي ن ب و إ ذ ا ارتفع ف إ ذ ا ق ل ت أ ن ب ا ه ينبيه رفعه ف ا ل ه م ز ة للتعديه تنبيه سناسن قحل سناسن جمع سنسنه ف ا ل س ن س ن ه هي مغارز أ و مغرز فقار الظهر مغرزو فقار الظهر إ ذ ا الفسناسلو فقار الظهر فقار ظ ه ر هوذا ل الظهر ا ل أ ر ض كذا ليس ه ن ا ك إ ل ا العظام ف ه ذ ه العظام في ظهر ه ف ظهر هو ظهر هو ظهر هو ظهر هو ظهر هو ظهر هو ظهر هو ظ ا ر هو ظهر هو ظهر ه ظهر هو ظهر هو ظهر ه ه ر هو ظهر من الضعف الشديد ا ل غ ذ ا من الضعف والجوع ما ش ب ه ذلك تنبيه سناسل قحل وقحل جمع ق ا ح ل ة أ و قاحل ومعناه يابسه فهو لا لحم عليه إ ن م ا هو عصب وعظم نعم أ ي و ه و أ ع د ل منحوظا ك أ ن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل و أ ع د ل منحوظا أ ع د ل أ ي أ ت و س د أ ج ع ل و س ا د ة ومنحوظا هذا وصف لموصوف محذوف أ ي ذراعا منحوظا ومنحوظا أ ي منقوصا منقوصا يقال نحظه أ ي نقص منه منحوظا أ ي ناقص اللحم ذراع ناقص اللحم أ ت و س ل ذراعا منقوصا في لحمه منحوظا أي منقوصا أي فهذا من ا ق ا م ة ا ل ص ف ة مقام الموصوف ما قال أ ع د ل ذراعا م ن ح و ض ا بل قال أ ع د ل منحوظا مباشره وهذا كثير عنده م في كلام العرب أ ن ه م يحذفون ا ل م ن ع و ت ة إ ذ ا كان معلوما كما قال ابن مالك وما من المنعوت المنعوت منحوضا اللحم المعنى قال ابن والنعة النعة هنا ذراع ذراعا ناقص اللحم هذا عقل يقل وأعدل يجوز وفي وهو أي حذفه فحذف منهوضا ك أ ن فصوصه هذه ا ل ص ف ة ل منهوضا هذا منهوضا هذا وصفه ك أ ن فصوصه إ ذ ا ر أ ي ت هذا الذراع كان فصوصه لكن هو هذه على أ ن ه اثنان لكن لما قال منهوضا فالضمير يعود لمنهوضه مذكر ك أ ن فصوصه الفصوص جمع فص والفص هنا هو ملتقى كل عظمين ملتقى ك ل ع ظ م ي ن كأن فصوصه ماذا فيه كعاب دحاها لاعب كعاب دحاها لاعب لا لم؟ ايش؟ فهي مثل ك أ ن ه ا كعاب والكعاب جمع كعب والكعب هنا هو العظم, العظم الذي ع ظ م ا ل كانوا يلعبون به كانوا يلعبون بعظام يسمونه كعب وكعاب ك أ ن هذه الذراع ذراعه إ ذ ا ر أ ي ت ه مجرد عظم ك أ ن ه عظم لحيوان ميت أ و كذا ليس حيوان ميت الذي كانوا يلعبون به مع انه في إ ن س ا ن حي كعاب دحاها أ ي بسطها فالدحو في ل غ ة العرب البسط دحاها لاعب كما كانوا يلعبون بهذه العظام فهو عظامه أ و يده أ و ذراعه كعظم عظم يلعب به دحاها لاعب فهي مثل أ ي فهذه الكعاب مثل اي م ن ت ص ب ة ق ا ئ م ة مثل جمع ماثل و م ا ث ل ة أ ي منتصبه هكذا يقال مثل بين يديه أ ي وقف معتدلا أ و وقف منتصبا فهذه, فهذه الكعاب م ن ت ص ب ة ي تشبه ذراعه أ و عظم ذراعه نعم ف َ إ ِ ن ْ ت َ ب ْ ت َِ س ْ ب ِ ا ل ش َّ ن ْ ف َ ر َ أ ُ م ق َ ص ْ ط َ ل ٍ لما َ اغتبطت ََْْ بالشنفره َََِّْ قبل َُْ أَطْوَلُ لَمَ اطول ََْ ب َْ قبل أ ط و ل قوله ف إ ن تبتئس بالشنفره أ م ق ص ط ل لما اغتبطت بالشنفره من قبل قبل بدون من لما اغتبطت بالشنفره قبل أ ط و ل يريد من هذا أ و ل ا يقول فان تغتبط ط بالشنفره ام قسطل اي إ ذ اذا حزنت إ إذا حزنت وندمت ام قسطل بالشنفره وام قسطل كنيه الحرب والقسطل في ل غ ة العرب ي الغبار ل أ ن ه يثار في الحرب ف ك ن ي ة كنية الحرب ب أ م قسطل ف إ ن تبتاس بالشنفره ام قسطليه ي اذا كانت الحروب تبتاس وتندم على فراق الشنفره لما اغتبطت ب ا ل ش ن ف ر ة قبل أ ط و ل أ ي اغتباطها ومحبتها وافتخارها ب ا ل ش ن ف ر ة قبل أ ن يفارقها ا ل ش ن ف ر ة هذا كان في زمن أ ط و ل أ ي زمن اغتباطها ب ا ل ش ن ف ر ة ي ق و ل هذا أ ك ث ر و أ ط و ل من زمن ابتئاسها بالشنفره هذا, هذا المراد من هذا البيت فهذا افتخار من ا ل ش ن ف ر ة إ ل ا أ ن قوله ف إ ن تبتئس ب ا ل ش ن ف ر ة ام قصد لي لما اغتبطت اللام هذا جواب قسم محذوف جواب قسم المحذوف والقسم المحذوف تقدمت قبل إ ن قبل إ ن في أ و ل البيت واللام ا ل م و ت ئ ة ف ه للقسم قبل إ ن والتقدير فوالله لئن ت ب ت ئ س بالشنفراء م ق ص د ل ي لما غ ط ب ط ت بالشنطره قبل أ ط و ل فوالله لئن ا ب ت أ س ت لئن ا ب ت أ س ت فوالله لئن ا ب ت أ س ت بالشنطره ام قصدلي فالقصم هذا تقدم فوالله لئن والله هذا هي اللام المواطئه للقسم وجاء بعده إ ن ا ل ش ر ط ي ة فاجتمع القسم والشرط اجتمع الشرط والقسم ل أ ن ن ا قلنا فوالله ل ا إ ن تقدم القسم ثم جاء بعده الشرط واذا اذا اجتمع الشرط القسم والشرط فالمتقدم منهما يثبت الجواب له و ا ل م ت أ خ ر يحذف ُ جوابه والشرط هنا هو الذي ت أ خ ر إ ذ ا فيحذف ُ جوابه والموجود من الجواب يكون للقسم المتقدم على حد قول ا بن مالك في الالفيه وحذف لدى, لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أ خ ر ت فهو ملتزم وقوله لما ا غ ط ب ط ت ما هذه م ص د ر ي ة تؤول بمصدر مع ما ع م بعده تؤول بمصدر وهذا المصدر م ب ت د أ على حذف مضاف والتقدير لزمن غ ط ب ا ط ه ا لزمن غ ط ب ا ط ه ا بوجود الشنطه ف أ ط و ل من زمن بؤسها بموته فيكون قوله لزمن هذا م ب ت د أ لزمن اغتباطها وقوله أ ط و ل خبر ا ل م ب ت د أ و ج م ل ة لما اغتبطت ب ا ل ش ن ف ر قبل أ ط و ل هذا جواب الشرط نعم طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته ل أ ي ه ا ح م أ و ل قوله طريد جنايات ب د أ بوصف آ خ ر لنفسه يصف جاء بوصف آ خ ر فقال طريد جنايات أ ي أ ن ا طريد جنايات أ و هو طريد جنايات ويقصد نفسه طريد جنايات. وطريد جنايات فعيل بمعنى مفعل أ ي مبعد جنايات مبعد ج ن اي ا ت أي مبعد مطرد أ و مطرود بسبب جنايات وفعيل بمعنى مفعل قليل في لسان العرب حتى قال ا ل ع ل ا م ة ا ل م ر ز و ق ي في شرح ديوان ا ل ح م ا س ة إ ن ه من الضوال التي تقطنص لقلته ونظيره أ ش ش ا هذا ر إلى ي خ ا العلامة محمد الأمين بمحمد المختار اليعقوبي الجكانية الشنقية الله في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فعيل بمعنى محمد بمحمد رحمه في في إيضاح قليل أضواء و مفعل تقول فلان نعيم البال أ ي منعم البال وهذا قليل لكنه من الضوال كما قال المرزوقي رحمه الله طريد جنايات أ ي ا ل ش ن ف ر ا ه كانوا يقول أ ن ا طريد جنايات بسبب ج ن ا ي ا ت ا ل م ط ر و د طريد جنايات ك أ ن إ ي ش تياسرن ا لحمه اي تقاسمن ا لحمه هذه الجنايات تبحث عنه وعبر بالجنايات عن أ ص ح ا ب ه ا تياسرن لحمه أ ي تقاسمن لحمه وهذا ماخوذ ما من قوله م يسر القوم الجزور ة أ ي اقتسموها فيقال في ق العربيه في ا ل تياسر القوم الشيء أ ي اقتسموه ل أ ن هذه الجنايات أ ي أ ص ح ا ب ه ا إ ذ ا وجدوا ش ن ف ر ه لحمه يقطعونه تقطيعا وهو يعرف هذا ولذلك يقول طريد جنايات تياسرن لحمه、ها. عقيرته ل أ ي ه ا حم أ و ل عقيرته أ ي لحمه المراد ب ا ل ع ق ي ر ة هنا اللحم أ ي لحمه ش ن ف ر ة ل أ ي ه ا أ ي ل أ ي الجنايات لا لا لايها ل أ ي ه ا عقيرته ل أ ي ه ا ف ع ق ي ر ة مبتدا و ل أ ي ه ا جر مجرور خبر أ و متعلق بالخبر عقيرته ث ا ب ت ة أ و م س ت ق ر ة أ و استقرت ل أ ي ه ا فاللام حرف جر و أ ي ه ا أ ي اسم وصول وها مضاف إ ل ي ه و ق و ل ه ح م ة هذه جمله ص ل ة الموصول م ع ن ى حمى قضي ة عقيرته ل أ ي ه ا حمى ي ل أ ي ه ا قضي ة ق ض ي ة هذه ا ل ع ق ي ر ة واللحم أ و ل أ و عندك أ و ل أ و ل ف أ و ل هذا ظرف مبني ا ل الضم ل أ ن ه قطع ة عن ا ل إ ض ا ف ة لفظا لامعنا فمثلها ذبن على الضم في محل النصف أ ي لحم هذا الشنفره ثابت ل أ ي الجنايات يظفر أو تظفر باللحم, باللحم الشنفره ح م اولا ف ا ل أ و ل من هذه الجنايات ت ذ ظفر بلحمه يكون هذا اللحم له نعم تنام إ ذ ا ما نام يقضى عيونها ت ن اي م ما نام إذا ق عيونها أي تنام الجنايات وعبر عن أ ص ح ا ب ه ا بالجنايات نفسها و إ ل ا فالجنايات ما تنام على كل حال هذا من, من كلام العرب من طرائق التعبير للعرب في كلامها أصند أصحابها ويقصد النوم الجنايات إلى فعبر عن اصحاب الجنايات تنام اذا تناموا إ ما نام يقضى عيونها تنام الجنايات اذا, إذا ما نام ا ل ش ن ف ر أ ي ض ا ا ل ش ن ف ر ينام ه و ينام عند نومها هي يقضى و أ م ا الشنفره فهو نائب يغط, يغط غطيطا لكن هذه الجنايات لم تنم نوما كنوم الشنفره و ل ذ ل ك قال تنام إ ذ ا ما نام يقضى أ ي تنام الجنايات يقضى, يقضى. وهذا ل أ ن الجنايات يشغلها طلب الشنفره و إ ذ ا كان كذلك فلا تستغرق الجنايات في النوم كما قال بعضهم في مثل هذه ا ل ح ا ل ة ينام ب إ ح د ى مقلتيه ويتقي ب أ خ ر ى المنايا فهو يقظان هاجع فهو ي ق لان هاجع لأن و ر ا ه شيء فالجنايات تطلب ا أو تطلب الشنفره فلذلك النومها ليس... ليس النوم ه ا ليس استغراق بخلاف السفر ا ل ن ف س ي فهو يستغرق في النوم فهذا المراد تنام اذا ما نام يقضى عيونها نعم حثاثا إلى ث الى, مغروه... إلى مكروه ه تتغلغل هذه الجنايات تتغلغل حثاثا أ ي سراعا إ ل ى مكروه ه مكروه أي إلى ا ل ش ن ف ر ة أ ي إ ل ى ما يكرهه ا ل ش ن ف ر ة ل أ ن الذي ستوقعه ب ا ل ش ن ف ر ة هو القطع والقتل إ ذ ا فهذا مكروه للشنفره ة إذن فهي اي الجنايات تتغلغل أي تتخلل تدخل ت ت خ ل ل بقوه ة ث ا ث ا سراعا تبحث, تبحث عن ا ل ش ن ف ر ة لتوقع به مكروها نعم و إ ل ف هموم ما تزال تعوده عيادا ك ح م ر و إ ل ف ي ش و إ ل ف هموم ا ي ه قولوا والف هموم أ ي هو إ ل ف هموم أ و أ ن ا إ ل ف هموم و ا ل إ ل ف بكسر ا ل ه م ز ة وسكون اللام هو المؤلف ا ا ل أ ن ي س الصاحب ا ل أ ن ي س الذي ي ص ح ب ا ل إ ن س ا ن يقال له إ ل ف أ و ي ص ح ب غيره وبينهما أ ل ف ه يقال هذا إ ل ف ه أ و صديقه مثلا و إ ل ف هموم يقول الشنفر عن نفسه إ ن ه إ ل ف هموم أ ي يقارن الهموم دائما ً صديق للهموم والهموم ج م همه والهم هنا في ل غ ة العرب هو عقد القلب على فعل شيء يريده ا ل إ ن س ا ن من خير أ و شر يقال له عقد أو يقال ل هنا ه هم أ ي هو عنده هم عنده شيء يفعله دائما و إ ل ف هموم نعم عيادا كحم الربع ما تزال والف ت ز تعوده و إ ل هموم ما تزال هذه الهموم تعوده أ ي تلازم معاودته دائما ت أ ت ي إ ل ي ه ما تفارقه هذه الهموم ما تفارقه ه هذا معنى ق و ل هذا معنى قوله والف هموم ما تزال تعوده والعود هو الرجوع إ ل ى الشيء بعد الذهاب عنه هذا من معاني هنا من معاني ل ع و د الرجوع إ ل ى الشيء هنا وللعود أ و لهذه ا ل م ا د ة معاني ا خ ر ى لكن هنا المعنى المراد الرجوع إ ل ي ه تعوده أ ي و ة عيادا كحم الربع عيادا هذا مفعول مطلق, مطلق لتعوده وهذا المفعول المطلق منصوب للتوكيد للتوكيد العام الذي هو يعوده أ ي أ ن م ل ا ز م ة هذه الهموم له م ل ا ز م ة ص ح ي ح ة ل ا ز م ة تعوده عيادا كحمى الربع اي عيادا تعوده هذه الهموم مثل حمى الربع, حم الربع وحمى الربع في ل غ ة العرب هذا مرض يصيب ا ل إ ن س ا ن أ ع ا د ا ل ل ه إ ي ا ك م و أ ع ا د ن ا على شكر نعمه يصيب اذا أ ص ا ب ا ل إ ن س ا ن يلازمه يوم وينقطع عنه يومان ثم يعود وهكذا هذا حمى الربع يقول همومه ك ذ ا دائما هو مع الهموم كهم الربع نعم أ و هي أ ث ق ل أو ه ي أثقل, أثقل أي أ ن هذه الهموم في معاودته لووه أ ث ق ل من معاوده ح م الربع وقوله أ و هي أ ث ق ل أ و هنا بمعنى بل ل ل إ ض ر ا ب أ ي بل م ع ا و د ة هذه الهموم أ ث ق ل أثقل من م ع ا و د ة حمى الربع و أ و ت أ ت ي ل ل إ ض ر ا ب في كلام العرب كما قال جرير لبعض من تقدم من الحكام في زمنه يقول له ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم احص عدتهم إ ل ا بعدادي كانوا ثمانين أ و زادوا ث م ا ن ي ة لولا رجاؤك قد قتلت اولادي والعياذ بالله لكن الشاهد قوله كانوا ثمانين أو ز او د ا ثمانية كأي كانوا ثمانين كأي بل زادوا ث م ا ن ي ة ف أ و بمعنى بل ف أ و هنا ل ل إ ض ر ا ب كما في بيت الشنفرات نعم ما فهمتش تقول ا ل أ ح ز ا ن هي هي هي ن ت ي ج ة ه ا ل ح ز ن يعني كما قلت لك سابق انا عقد القلب على شيء ليفعله من خير او شر فهو على هذا هنا هو هذا المراد بالهم وقد ج ا ء ت الهم لحزن كذا لحزن لكن هنا هو ما ذكرت لك ا ل آ ن اللفظه ا ل و ا ح د ة تكون له ع د ة معالم فالمقام المقام يعين المراد ر أ ي ت قد ج ا ء ت الهم بمعنى الحزن في محل آ خ ر أ م ا هنا هو هذا لن ي ر ي د يفعل هو يريد أ ن يفعل هل هو يحزن ل أ ن ه ما فعل بعد سيفعله لكن قد تكون هما بمعنى الحزن أ ي ض ا لكن هذا المراد هو أ و ل ما يفهم منه من, الليش من, من الهم ل ل ش من ا هنا هو عقد القلب على شيء يريد أ ن يفعله من خير أ و شر قد, نعم قد يطلق اي هو ل ه م يطلق عليهما معا ن يصل لهذا ولهذا نعم وهنا لما س ي أ ت ي ما وقع بعد ويريدني ان يفعله لكن ما تمكن من فعله فيتفكر فيه كيف أ ف ع ل ه أ ي هذا جمع بينهما ف إ ذ ا جمع بينهما يفترقان و إ ذ ا افترقا قد يجتمعان لكن الغالب إ ذ ا اجتمع افترق آه. نعم. نعم اذا وردت اصدرتها ثم إ ن ه ا اذا قوله إ ذ ا وردت أ ي إ ذ ا وردت الهموم أ ص د ر ت ه ا أ ي رددتها إ ذ ا جاءت الهموم يردها أ ي يريد أ ن يردها ل أ ن ه ا م ش ك ل ة سبحان الله هذا الانسان الضعيف نعم إ ذ ا وردت أ ص د ر ت ه ا ثم إ ي ش ثم إ ن ه ا ثم إ ن ه ا تثوب تثوب ف ت أ ت ي من تحيت ومن علو ثم إ ن ه ا تثوب ف ت أ ت ي من تحيت ومن علو اضبطوا كذا فهو يقول إ ذ ا وردت أ ص د ر ت ه ا ر د ت ه ا هو يردها لكن هي ترتب ثم تعود ها هو ردها هي تذهب قليلا ثم تعود إ ل ي ه ثم تعود ثم تعود تثوب أ ي تعود ف ت أ ت ي من تحيت ومن علو أ ي من تحت و إ ن م ا صغره لقرب المسافه منه ومن علو أ ي من فوقه أ ي أ ن ه ا لكثرتها ت أ ت ي ه من جميع الجوانب هذا المراد من قوله ف ت أ ت ي من ت ح ي ت ومن علو تحيط بجميع الجوانب ما منها فإما الرمل التخلص كابنة ضاحياً يستطيع تريني على ر ق ة أ ح ف ى ولا أ ت ن ع ل فاما تريني يا ب ن ا ل ل ر م ب ن ة الرمل كابنتي كابنة الرمل تريني فإما ض ا ح ي ة هذا أ ج م ع ن ا هذا الصدر ف إ م ا تريني هو ا ل آ ن وجه ا ل خ ط ا ب ة إ ل ى ا م ر أ ة وهذه من طرائق العرب في الخطابه ايضا يتخيلون أ ح ي ا ن ا ا م ر أ ة يخاطبونها أ و شخصا يخاطبونه أ و شخصين رجلين يخاطبونه هذا ل ي ن ف س ه أ م ا م ه م الكلام وينشط في الكلام ك أ ن أ م ا م ه شخصا يخاطبه فهذا أ د ع ى أ ن يكون نشيطا في الكلام و إ ل ا ليس هناك م ر أ ة ح ق ي ق ي ة في مثل هذا الموطن فيقول ف إ م ا تريني يا هذه ك ا ب ن ة الرمل ا ب ن ة الرمل هي ا ل ب ق ر ة ا ل و ح ش ي ة هنا ف إ م ا تريني ك ا ب ن ة الرمل أ ي أ ن ا ا ل آ ن ما عندي شيء استف التراب و آ ل ف وجه ا ل أ ر ض فشبه نفسه ب ا ل ب ق ر ة ا ل و ح ش ي ة على أ ق ل شيء ف إ م ا تريني ك ا ب ن ة الرمل ضاحيا هذا حال حال من, تري من الياء تريني حال كوني ضاحيا أ ي بارزا للشمس هذا وصف من أ و ص ا و ي او ح ا ل ة من حالاتي ايضا ما عنده كيل بيت يدخل فيه هذا معناه ك ا ب ن ة الرمل ضاحيا أ ي بارزا للشمس ن على م رقة... ع ر ق ة هذا حال ثان ي على ر ق ة أ ي ر ق ة حال、آه. رثاثه حال لا ثوب أ و ما أ ش ب ه ذلك هذه ر ق ة حال تريني على ر ق ة حال وانا ل ض ا ه ن أ ي ض ا أ ح ف ا ولا أ ت ن ع ل هذا أ ي ض ا حال أ ح و ا ل توالت ل ل ش ن ف ر ة بينها أ ح ف ا هذا ف ع ل مضارع ماضيه حفيه يحفى إ ذ ا مشى بدون نعل أ ح ف ا أ ي أ م ش ي وما عند ا ن ع ل يريد ان يقول ما عند ا ن ع ل أ م ش ي بدون نعل و أ ك د ذلك بقوله ولا أ ت ن ع ل اي لا أ ت خ ذ نعلا ما عندي هذا ماذا, ماذا بعد هذا قل ف إ ن ي ل م و ل الصبر أ ج ت ا ب بزه ف إ ن ي ل م و ل الصبر اي انا القيم على الصبر أ ن ا مولى الصبر أ ي القيم عليه هذا المراد بقولي مولى الصبر ل أ ن ه صابر يقول أ ن ا أ ص ب ر لكل هذه ا ل أ ح و ا ل لمولى الصبر أ ج ت ا ب بزه أ ي أ ن ب س سلاح الصبر فالبز هنا أ خ ت الرداء ويقصد به هنا السلاح لمجيء البز بمعنى السلاح وهو ا ل أ و ل ى هنا و إ ل ا فالبز يطلق على الثوب ويطلق على السلاح وهو المرادب هنا ل أ ن جعله السلان و ا ل أ ن س ب فهو يتحامى بالصبر ويكون الصبر له سلاحا على هذه ا ل أ ح و ا ل أ ج ت ا ب بزه أ ي البس و أ ج ت ا ب ي أ ت ي في ل غ ة العرب أ ي ض ا بمعنى القطع أ ي اقطع ثوب أ و سلاح الصبر والبسه أجتاب بزه على, مثل قلب السمع والحسم أنعلو على مثل قلب السمع هذا وصف له ايضا هذه شبه ا ل ج م ل ة وصف ايضا أ و خبر بعد خبر هو وصف من ج ه ة ا ل م ع ن ى لكن من ج ه ة ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ع ر ا ب ي ة ا ل ن ح و ي ة هذا نعت أ ي ض ا أ و خبر لامنا ف إ ن ي لمولى الصبر أ ج د ا ه ب ص ه على مثل قلب السمع أ ي أ ن ا على مثل قلب السمع والسمع ولد الذئب من الضبع السمع الذئب الضبع ولد من يقولون إ ن هذا السمع ولد الذئب من الضبع شديد ا ل إ ر ه ا ف والشعور لا شديد ا ل إ ح س ا س حساس جدا ل ل أ ص و ا ت وهكذا مرحف جدا ولذلك يقولون ضربوا المثل به فقالوا أ س م ع من سمع أ ي فلان أ س م ع من سمع ل ش د ة سماع السمع هذا فيقول هذا خالف هذا, هي هذا من اوصافه على مثل قلب السمع والحزم انعلوا اي احتذي الحزم ة الحزمة. حذاء أ و نعلا والبس و الحزم ا ة والحزم في ل غ ة العرب ي هو أ ن يكون الرجل يعمل في العمل أ و يفعل فعلا و ي أ خ ذ حيطته في فعله ويكون على ث ق ة عند ممارسته وهكذا أ و قبل ممارسته وبعد ممارسته أ و في ممارسته يكون على ث ق ة منه فيقال فهذا فيه حزم فهو ينتعل الحزم ينتعل ل ا ح ز ما م عنده نعل حقيقيه ل ك ن عنده ن ع ا ل م ع ن و ي ة الحزم يجعل نعلا يلبسه ويصبر ل أ ن ه ما أ م ا م ه إ ل ا هذا نعم و أ ع د م أ ح ي ا ن ا و أ غ ن ى و إ ن م ا ينال ا ل غ ن ا ب ا ل ب ع د ة المتبذل و أ ع د م أ ح ي ا ن ا م ع ن ى أ ع د م أ ف ت ق ر افهم و ا كذا أ ع د م أ ح ي ا ن ا أ ي أ ف ت ق ر أ ح ي ا ن ا هو أ ص ل الفقر الغالب لكنه يقول هكذا لعله يقصد به الاحوال أ ح و ل المختلفة ل ا يقصد ب أ ا ل م خ ت ل ف ة ف ح ا ل ة من حالاته يكون فيها فقيرا أ ع د م أ ح ي ا ن ا أ ف ت ق ر و أ غ ن ى أ ي و أ ح ص ل الغنى أ ح ي ا ن ا أ ي ض ا و إ ن م ا ينال الغنى ذو ا ل ب ع د ة المتبذل ثم يقول و إ ن م ا ينال الغنى ان ي ج د ا ل ش ي ء أ و الوجد أ و الثراء ذو ا ل ب ع د ة و ا ل ب ع د ة أو ا ل ب ع د ة ا ل م س ا ف ة ا ل ط و ي ل ة من كان ذا مسافه ط و ي ل ة المتبذل الذي يبتذل نفسه في السفر والمتاعب ويخرج ي ذ ه ب يمنه ويسره هذا المتبذل لابد يتبذل ل أ ن السفر كما هو معروف في يتعب فيه فيكون متبذلا فيقول الذي ينال الغنى هو من ي ق ط ع المسافات ا ل ط و ي ل ة بحثا عن الغنى فيبتذل نفسه في طلب الغنى فهذا الذي يحصل الغنى ومعنى ذلك أ ن ه أ ن الذي يجلس في بيته فما يحصل الغنى هذا مراد ه نعم فلا جزع من خ ل ة متكشف فلا جزع من خ ل ة متكشف فثم يقول فلا جزع أ ي فلا أ ن ا جزع فجزع الخبر لمبتدا محذوف فلا أ ن ا جزع والجزع هو الطيش وعدم الثبات وخوف ما اشبه ذلك فلا أ ن ا جزع أ ي فلا أ ن ا جزع من خ ل ة من هنا تعليليه أ و السببي ة إ ن ش ي د اي لا, أجزع, لا اكون جزعا بسبب خ ل ة بسبب فقر إ ذ ا افتقرت كما تقدم من ذكر الفقر لا أ ك و ن جزعا فلا جزع من خ ل ة متكشف هذا خبر ثاني فجزع خبر أ و ل والمبتدا م ع ظ و ظ وقوله متكشف هذا خبر ثان ي أ ي متكشف يقصد به هنا الذي يظهر ح ا ل ة فقره للناس بالتعرض لهم وسؤالهم وما شب ه ذلك يقول أ ن ا لا أتكشف ل لا اتكشف أ لا أ ن ل أ ج ز ع و أ ص ب ر فهو يعبر عن الصبر هنا و كما قال القائل استغن ما أ غ ن ا ك ربك بالغنى و اذا تصيبك خصاصه فتحملي او فتجملي فكان الشفره يريد ان يقول انا اتجمل ولا اتكشف نعم ولا مرح تحت الغنى اتخيل كذلك ولا مرح أ ي ولا أ أنا, انا مرح فمرح خبر لمتر المحظور والمرح هذا وصف وهو الفرح فرحا شديدا حتى تظهر آ ث ا ر الفرح على أ ط ر ا ف ه من حركاته ومن كذا أ ح ي ا ن ا هذا قد يحصل كما فسره ا ل إ م ا م أ ب و العباس أ ح م د بن يحيى ث ع ل ب في مجالسه يقول الفرح يكون في القلب والمرح يظهر الجوارح حتى تراه في عطفه يتحرك في أ ط ر ا ف ه تجد ح ر ك ة وكذا على كل حال ولا مريح أي و ل انا أ مرح ي تحت الغناء اي إ ذ ا وجدت الغناء لا أ ف ر ح فرحا شديدا لا أ ف ر ح فرحا شديدا يفرح لكن ما اشتد هكذا تحت الغناء أتخيل. اتخيل هنا أي أتكبر. لا أ ت ك ب ر مع الغنى بل أ ك و ن على وسط ولا تظهر ا ل آ ث ا ر كثيرا علي نعم ايش بعده ولا تزدهي الاجهال ل نكمل بهذا تزدهي أ حلمي ولا أ ر ى سؤولا ب أ ع ق ا ب ا ل أ ق ا و ي ل املوا اضبطوا هكذا انملوا ولا ت ز د ه ل ا ج ه ا ل حلمي ولا ارى س ؤ ل ا ب ا ع ق ب الاقاويل انملوا ولا ت ز د ه ل ا ج ه ا ل حلمي هذا من أ و ص ا ف ه ا ج ي د ة ان صح لكنه صحيح ان شاء الله هؤلاء كانوا صادقين وكانوا واقعيين ما عندهم لف ودوران هذا الغالب ع ل ي ه فيقول ولا تزدهي ا ل أ ج ه ا ل حلمي أ ي لا تستخف ولا تستجهل ا ل أ ج ه ا ل ولا ت ز د ه ل ا ل أ ج ه ا ل و ا ل أ ج ه ا ل أ ي ا ل أ ج ه ا ل جمع جهل والجهل هنا يقصد به الجاهل فجمع جهل وهو وصف على وزن فعل ا ج م ع على أ ف ع ا ل وهذا الجمع النادر قال فيه ا ل إ م ا م المبرد إ ن ه شاذ قليل وهو كذلك لكن هؤلاء الشعراء هؤلاء فحول ل ا ع ر ب يحتج ة ي بكلام ه و إ ل ى مثل هذا ا لو ر د في كلام كلامه ف إ ن ه لا يكون محل استحسان لا لكن هؤلاء أ ه ل إ ذ ن فالجهل يعني به الجاهل يقول ا ل أ ج ه ا ل جمع جهل وهو جمع قليل لا يستخفون حلمي لا يحركونني أ ن ا أ ك و ن لرزان وثبات من جهل علي جهله لا يستفزني ولا يحركني ف ا ل أ ج ه ا ل جمع جهل كما في قول بعضهم أ ل ا لا ي ج ه ل أ ح د علينا ف ن ج ه ل فوق جهل الجاهلين اي من استخف علينا وظلمنا و تعدى علينا نحن نقابله ب ا ل ب ث ل ه هكذا يقول هذا القائل لكن الشنفر يقول لو تعدى علي ه شخص و أ ر ا د أ ن يستفزني ف إ ن و لا يستطيع انا ثابت على حلمي و رزانتي ولا تزدهل ا أ ج ه ا ل حلمي ولا أرى أ ي ض ارى كذلك ولا أ سؤولا وأرى هنا هذا ن ا ه أ ر ى بصريه مبني المجهول فالنائب فاعلي ضمير مستتل في وجوه تقدير أ ن ا وسؤولا هذا حال أ ي لا أ ر ى سؤولا كثير السؤال السؤول ا ل كثير السؤال لا ارى سؤولا أ ن م ل و انمل أ و ا ب أ ع ق ا ب ا ل أ ق ا و ي ل أ ن م ل و ا بمعنى أ ن ق ل و الكلام ا على سبيل ا ل ن م ي م ة هذا معنى قول أ ن م ل و ا يقال النمل ينمل إ ذ ا نقل ا ل أ ح ا د ي ث بعد إ ي ق ا ع ه ا من مكان إ ل ى مكان ل ل إ ف س ا د هذا المراد ب أ ن م ل هنا فالذي قال ولا أ ر ى سؤولا أ ن م ل ب أ ع ق ا ب الاقاويل أ ا ل أ ق ا ل أ ع ق ا ب جمع عقب والعقب مؤخر الشيء و ا ل أ ق ا و ي ل جمع أ ق و ا ل و ا ل أ ق و ا ل جمع قول والقول ما م ذ ل به اللسان من لفظ صحيحا كان أ و غير صحيح ح قال له قول اذن فلا انقل الاقوال إ ل ى الناس للاشاعه او للافساد قصدا لذلك لا افعل هذا نعم وصلى الله وسلم على حسن صحيح ولا ارى سؤولا لا ارى حال كوني سؤولا لان ر أ ى هنا بصريه لا أ ر ا د سؤولا حال كوني سؤولا فهمت